انتقوا ارواحا كربلاء احيا قربا وغم والثمون جوها الأنيق على ما كان في القلب وهذه الردى اري مشهور اللدان بشجاعا وكاني بها عشينت القى سبط وفير دوار الركاب لا ايين ان افسحوا بسم انها بربله انها بربله فقال استقلوا فعلينا وبلاها والله نورتك الكريماتك الله عليك وهنا عدتك الكريمات من كربلا صار يا محرم يا ابي نشمولا وجه سؤال حسين الارض الرارا يا با زائير جيا كربلا الديع علي شدة بعض الامساله جوري يلا خد تربا يا من طيبك يبو بجديد تلقاها على الدميه مسهور روحي جلبه هالوادي روح حسين مذبور عليه السلام. شو القضية? يا كربل من جيد ظل مهتر محرق. <تصفيق> بيري ديه علي قال انت يا بنت النساء يا وقفه صاده قول هذا مشانك يا تتغسل بدمع تساب بها اشفى عليك وفيها المتاعد صدر في العود السجاد والشراف ومجب رأيك من ستصيرا للملايات صبح ومسكية. يا وليب يا ربكم على الجمال يكلوا. طب الفاضل <تصفيق> يا براد الحار والخار عندما تنود ويطيح بجادي الرشال الى الهلال وبكم افاض جنات الخلد العلي عندك عندك. يا لا يدرم عزيزك. يا شريد وشبه جبه يا اكبر علي مرسوم لحدك. لحدك اسمع. والطفيل لازم يمت في الاصف. Okay.